شبكة مزامير آل داود تقدر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مئة الف صلاة فيما سواه